والله جبت فيه وخدتني بحور عينيه سلمت بقلق ليه من غير زايله والله جبت فيه وخدتني بحور عينيه سلمت بقلق ليه من